يا وجودي كلمة هب نسناس الشمال وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه ويا وجودي كل ما بحيت ثم ماله ضلال لغفت عيني ولا دقت شين مش وجد من قفى وهو في رجع كلمة تعال والتفت من عقب ما قفى ولا حدن لد فيه يا عذابي لادن الليل مغوس الجبال وانتهى يوم من العمر ما عادر تجيه وانت يبعد من سمى الحلم ووصالك محال يا بعد من هل دمعي ضح الفرق عليه يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم سال ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذاه والله هني من رجال ان الرجال لكن الحبر ردي ساق دمعي كل بيه والله هني كل ما داره حوليك الجدال قمت كن الموت يشير على قبري بديه والله انقد لي وانا صد لا جالك مجال صدت لي لا تضايق تذكر قبر خيه ومنسأني قلت مدري واذا عاد السؤال قلت له تكفى سؤالك ترى ما هو وجيه واش تبينا قول عن ترى ذبحي حلال والخطأ منها علي صرت أحبها واحتويه عذرها لو ما تعذر مثل وضرب مثال واحد ما يعرف الحر لاش قبل يشتويه ورجعنا للتوصيف لله الكمال لانتهى ليل المزاين جاتك تبتديه كنها غفل مع البدو طاويها الحيال ما يميز وصفح الله نبيهن من نبيه وهني اللي وصلها وذاق من الزلال رشفت ما غفلت الناس من فيها فيه وعزتي لليسواتي عشق ما لا يطال ويوم طاله ضيع الحلم بين أمها وبيه يول أحلام على حد الخيال الرجاب اللي حمل بيت من حملة بريح حال دونك سيف عن تر حول حال بثر حول حال دونك, دونك وندعي هيها هيها هيه يلي غرك الحسن بطغاك الجمال والله هنموت ما شرف لو سابك شبيه لو يسام الحسن وديها في جنيه وريال ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه كيف هدك للمقادير وانتي راس مال راس مال ومال والمال ما يعطى السفيح حافظك حفظي العيني ورمشي جلال وانتي يتشحين بالماء وانا شفي يوميه شايف انظلمك وساكت وطال الليل طال لا تركتي طعن قلبي وانا ما قلت ليه لو بقى للهيل صبرنا على فوحة بلال ما بقى للقلب صدرن على شيء يجيه كنت حسب ان الغرزال لا يزال في الحشاء ما كن هلا دخيلن قاله يجيه ساقني يحبك على الموت وسنيني يهزال والبروف اقسام من الظلم للعرض النزيغ وانت يتسوقين عقلي على حد الهبال تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه ولنا يا وجد حالي وجود المائي قال وجد من ضحاب غاليها فرضى والديه يا وجودي يا ولا العمر قبل البسع قال وجد من باع آخر العمر في رغبة كوية ويا وجودي كل مهب صوتك من شمال وجد من حده زماني على اللي ما يبيه